لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقد لهم الانبياء او غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق